بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم